الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيصدي وانا الوحيد واقف مكاني ثابت في ناس اختارت سكة صابت ما استنيأ اختارت سكة خابت احساس قاسي وصعب لما الناس تشوفك فاشل ابوك امك واخوتك وصحابك شايفينك عاطل قم يابني اسعى وحاول والله غلوب تحاول يا ما حاورت وقبل الجول ما يجي يطلع فاول ما عنديش مهارة وحدة ودوست حوسه ودوست بعد اخر البنزين بدوسه في كل ما قبلت شغلانه يتقلي لف نفسك بشهادتك ما انت جنب اي حيطه خدلك بوسه رجعت فلاش باك حسبت سنين عمري 30 سنه لقيت حسبت تاني وتالت وتخضي ببص في المرايه كم شعره ابيض لقيت وابويا هو اللي لسه بيصرف على البيت متعامل من عيلتي على المعاله وحال لا ثقة بنفسي راحت النجاح بقى استحالة نفسى اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا نفسى القدنيا تانية اهرب بيها لو حتى ثانية وفي يوم قال هالي صاحبي واللي يدلك عالطريق ميفدش صاحب غير صاحب واسمع من الصديق قال لي في قعدة ضربة حلوة بالليل عاملنها سألتو هاش قال لي بيسا قلتلو لد منها قال لي ما تخافش مش ممكن تدمن من اول شكة اقنعني بالليل فعلا شكت لي اول شكة مفصلي ساحت وارتاحت راحت. تكلم نفسي من جوه وبره من مرة ساكت همومي شبه تاهت والردية باهت في باهت كل مشكلة كانت عندي في الدنيا ماتت وداهت عدت ساعات في ثانية لقيت الصحبة قيمة دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت ميمة دفنت نفسي تحت البطنية جسمي متلج نمت في اقل من ثانية نومت واحد متبنج قطر الحياة بيعدي بسرعة سنة في سنة في سنة وانا زي منام من لما كان عني سنة دي هي الحياه هو هو انا انا زهقت من الحياه قدرت للواقع والعكننه عدى النهار بطيئه كانه كام شهر وسنه نفسي النهار يعدي بسرعه واضرب تاني أرجع مالك زماني بعيد عن العالم اللي رماني كانوا معهم كل يوم وبتعزم خلاص دخلت السكه والطريق بيترسل جيتني صاحبي في يوم قال خفة أجيب فلوس من اللي كل يوم شاشخ يا من قعدتنا دي تكون محروم من النهارده مفهوم، مفهوم. روحت وتاني يوم في معادة ضرب بجسمة كهراء كربيك في ضهري ومانا خيري سيلة وبتسرب عاوزات رب من اين اجيب فلوس من اجيب فلوس بدأت استلف من كل اللي عرفوا وادوس وحتى اخواتي خدت منهم يا مفلوس دروس كله كرهني وبيهرب مني تقلت عالنفوس خمسين جنيف خمسين في مية في مية بس رأيه ماتي فلوس من البيت وكله شك فيه نزلت باعت كل حاجة جتلي في يوم هدية خلصت حد في جات لي فكرة هي هي ذهب امي ومبايو اختي لاطوب ابويا صار الطوم نزل تخرب من من ايدي جامد زقيته اتخبط في الحيط وبصلي ازاي انت وازيدته كل حاجه وتربس الباب غضبت ساعتها طلبت اغرب حاجه ممكن تتطلب عاوز حالا يا اما حرتك جنون مداني كمشي تيمة ببن كل القواط بتتفتح علت بتتفرق لسه بيستوعبوا يمكن ده جد يمكن منهرق سحبت بنتو خطيق ثلاث سنين نحيت شباك هادو الفلوس لرميها فجأة زاد الارتباك امي باكت بحرقة قدامي فوقت الزواني رمتلي فلوس وبصوت عالي ما شوفش قشك تاني امشي ملكش ام يا ابغض من شطاني خد الفلوس و جريت عالي مش راجع بيتي تهني قطل الحياة ليعدي بسرعة سنة في سنة انا زي منام لما كان عن اي سنة هيا هي الحياة هو هو انا انا سهقت تهتم الحياة قدرت و قمنا ليه خزرت كل اهلي و صحابي بقيت وحيد و انين هجيب فلوس لازم قلقت و ليق جديد فجأة افتكرت جار من سني لكن له طول عمره أبوه في عارة بره مصر وشهر فيوزي بعضله شديت وزدي ومت شديت أنا لنفس الطريق لقيت اصفر صاحبت فزع عم وتسرع مالك اصفر ليه يا جدع جسمك عرقان وبتترعش زي اللي من الحياه يا جدع رغم اني غرقان في العرق جسمي تملك موجوع وجاع من خطتك تسقطولي اسمي على الارض اترسخ اسمي رافض لكل امر مني القوه تهت والدنيا بتضلم تديكي واحده واحده سودت اخر لقطه في حياتي شفتها كانت مسام صحوي مرعوب وبيراقب كرادي للحياه اصفر الحياه بيعذب فراغ سنة في سنة في سنة وانا زي منام من لما كان عني سنة هي هي الحياة هو هو انا انا سهلت تهتم الحياة تقدر تجمل مليتها عملت سرعا انتها رجعت شهد حياتي ملقتش في حاجة قاعد لتتذكر لي عملتها حياتي راحت مني كلها تضيعتها ندمن على كل لحظة غمقى في وما نعشتها يا رب ديني فرصة تاني ارجع للحياة حمشي في طريقها صعب فعلاً انك تختفي مني كل لازم تفتكركش بحاجة حلوة